Hatmi Şerif, okuyan Kurra hafız Mehmet Çelik. Cüz 15. Adıllallahın Şeytanı Rajeem. أسرى عبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنويه من آياتنا. إنه هو السميع البصير.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 118. فقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلمن علوبا كبيرا 119. فإذا جاء لاه ما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا ببس شديد فجسوا خلاله و كان معدم مفعولا 126. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبدين وجعلناكم أكثر نفيرا 127. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء عد الآخرة ليسودحكم وليدخل المسجد كما دخلوه أقبل مرح كما دخلوه أقبل مروة وليتبعوا ما على تتبيرة. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عذنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أغذم ويبشر من الذين يعمون الصالحات أن لهم أجرًا كبيرًا وأن الذين لا يملون بالآخرة أعتدنا لهم عذابًا أليمًا.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 تَنْتَبْتَهُ فَوْلًا مِّرَّتْكُمْ لِتَبْتَغُونَ فَوْلًا مِّرَّتْكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا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 وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ غَرْيَةً أَمَرْنَا نُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْغَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْغُرُونِ مِنْ بَعْدِ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 يصلها مدوماً مدحوراً ومن أعاد الآخرة وسعى لها سعيها فهو ممن فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً كُلَّنُمِدْهَا والنبع <تضلنا> ظهُم على بعْر ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة لا تجعل مع الله إلا الآخرة تُعَدَّ مَنْ أَلَّا تَعْبُدْ 122. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما بغل لهما كريما ذَخْفِرْ لَهُمَا جَنَاحًا دُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ذَقُرْ كَمَا ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُنُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا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 وَإِمَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قُل لَّمْ وَلَا نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَلَا نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَلَا نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَلَا 112. <الطبع الا> <الحزورا> إن ربك يبسق الرزق لمن يشاء ويقذر 113. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا 114. ولا تغتبوا أولادكم خشية إملاق <الع proverbfor Union> نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تغربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تغتبوا نفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مغلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تغربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزلوا بالغسطاس المستقيم ذلك خير ما أحسن تأويلا ولا تغف ما ليس لك به علم إن السمع بل بصرب الفؤادكم أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرط الأرض بلن تبدو الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تدعوا مع الله إلها آخر فتغافوا جهلا نم ممنوبا مدخرا أتأسفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إماما إنكم لتقولون قولا عظيما بَلَ قَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُمْ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبَتَرَمَ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا Subhanahu wa taala, ama yonu nurlu bir kabirat, tesbihi oluhu, smanat, sde ve 116. شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا 117. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وَجَعَلنا عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى وَفِي فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلنا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم جوائن يقون الظالمون إذ يقون الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا فوردوا لك الأمثال فضل فَلَا يستطيعون سبيله فقولوا أذا كن عظام وعثة أينما لم تعرس خلقا جديدا قل كنوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكذب في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فضعكم أول مرة فسينغضون إليك غوسهم ويقولون متاهون قل عسى أن يكون ضريبا يوم يبعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا فقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم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 ذَرَأْتُكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلَقَدْ فَضَّلْنَا نَعْمَاءَ عَبْدٍ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ۚ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كشفوا الرّ عنكم ولا تحبيلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أحبهم عرضا فيرجون رحمته فيخافون عذابه إن عذاب ربك كان محزورا وَإِن مِن قرية إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَدْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورًا وَمَا مَنَعْنَا أَنْ سِنَبِ الْآيَاتِ إِلَّا كَذَّبَ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ وَآتَيْنَا فَؤْدًا نَاقَةً بِصِرَّةٍ فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِمُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْذِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ نَّرَى بِأَنْ أُحَاطِبَ النَّاسَ وَمَا جَعَلْنَاهُ يَنْتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ فَنُخَذِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا ضَيَانا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَعِزُّكَ مَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرنت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنك المذريته إلا غليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء منثورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأمثال والأولاد بعيدهم وما يعذهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر بتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ لَّن تَدْرُوا أَنَّ الَّذِي يُنقِذُكُم مِّنَ الْبَأْسِ أَهَمُّ مِنَ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْصِفَ بِكُمْ جَانِبًا بَرِّ أَمْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ مَا تَجِدُوا وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الْبِيحِ فَيُورِغَكُمْ 113. فيورغكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا 114. بلقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات بفضلهم على كثير من من خلقنا تضليل يوم ندعو كل أناس بإمامهم فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَنَّىٰ يُكَذِّبُ بِنَبَإِهِ وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَمَّا الَّذِي أَمْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا وَيُرَاهُ وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ قِنْلًا فَلَوْلَا أَنَّ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّتَ كَمِ شَيْئًا قَلِيلًا اِذًا لَّأَذْقَنَنَّكَ وَعْفَ الْحَيَاةِ ذُعْفًا مَّمَاتُ ثُمَّ لَا تَجِدُ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ يَخْرُجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَنبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَنِيلًا سُمَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَدْ لَكَ مِنْ الرُّسُلِ نَهْوَ لَا تَجِدُ لِسُمْمَتِنَا تَحْفِيلَ أَقْمِ الصَّلَاةَ بِدُنُو كِلْ شَمْسِ إلَى وَسَعِ اللَّيْلِ فَقُرْآنًا فَلْقَهْرٍ إِنَّ قُرْآنًا فَجْرِكَ نَمْشُودًا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فقل رب أدخلني بدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا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 قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُنْزِلْتُ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَمَذْهَبًا بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَوْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَثِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُ بَعْضًا ضَيْغَرًا فَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْعُرْاقِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَذَى أكثَرُ النَّاسِ إلَّا كُفْرًا فَقَالُوا لَنْ مِنَ الَّكَ حَتَّى لنا مِنَ الْأَرْضِ يَمْ أو تكون لك جنة من نخيل وعلب فتفكر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كِسَفًا أو تأتي بالله والملائكة قليلا أَمْ أو يكون لك بيت من أَمْ أو ترضى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ إِلَّا الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون لَنَنزِلَنَّ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا وَرَسُولًا إِن كَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا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 مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا فقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا علَمَ بعُرُسٍ خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفَلَمْ يَرَيْنَ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَصْبِغَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فيه فَأَمَّ الضَّانِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّمْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رحمة رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُهُ خَشْيَةً إِن فَاقَ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا فَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِعْلُ إِنِّي لَأَغْنُكَ يَا مُوسَى 124. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر 125. وإني لأظنك يا فرعو المسهورا 126. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأورقناه ومنعه جميعا، فقلنا من بعده لبني إسرائيل سكن الأرض، فإذا جاء بعده الآخرة جئنا بكم لفي وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا فقرآنا فرضناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا قُل آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا انْشَأَ عَلَيْهِمْ إِذَا انْشَأَ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَعُونُونَ سُبْحَانَ عَ 119. إن كان بعد ربنا لمفعولا 110. ويخرون يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله ادعوا الرحمن 112. تدعوا فلهم أسماء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها فابتغ بين ذلك سبيلا فاغل الحمد لله الذي لم يتخذ بلدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولم يكن له بني من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ويبلِير بأسَ شديداً من الذين يبشّرُ المين ويبشّرُ المين الذين يعمَلون الصالحات أن لهم أجر حسناً ما كثيراً فيه أبداً ويُنذر الذي لقَالَ خذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأبائهم كذب كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً إننا ما على الأرض زينة لها لنبل أيهم أحسن عملا وإننا لجاعدون ما عليها صعيدا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 إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لن ندع من دونه إله لغلقنا إذا شباط هؤلاء قرنت خذ من دونه آلها لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذْ عَثَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَذُوهُ إلَى الْكَافِرِينَ شُرَكُمْ رَتْقُمْ مِنْ الرَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئَ لَكُمْ مِنْ أَمْكُمْ مِرْفَقًا 111. وترى الشمس إذا طلعت تزامر عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال وهم في فجبة منه 112. ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن 111. لَهُ له بليا نرشدا 112. وتحسبهم أيقاظا وهم رغود 113. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم لم اطلعت عليهم لغليت منهم فرارا ولم لئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم بذرقكم هذه إلى المدينة فلينظر, فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق وَلَيَتَلَّطَفُ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدٌ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي بِلَادِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدَىٰ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 قال الذين غلموا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويعودون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب فيعونون سبعة وثاممهم كلبهم قل أَعْلَمُ أعلم مَا ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فاذكر ربك إذا نسيت بقم عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا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 119. ولا يشرك في حكمه أحدا 110. بتل ما أنحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ممتحدا. فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهه بلا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عنه ذكرنا واتبعها وهو كان أمره ثرقا، فقول الحق من ربكم، فمن شاء فلمنه ومن شاء فليكفر إن اعتدنا للظالمين نارا أحمر. 119. وإن يستويثوا يغاثوا بماء كالمهم يشوي الهجوه بئس الشراد وساءت مرتفقا 110. إن الذين آمنوا مع من الصالحات إن لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحكمون فيها من اسابير من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خبرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم السباب وحسنت مرتفقا فاغرب مَثَلُ الرَّجُلَيْنِ الَّذَيْنِ جَعَلْنَا لإِحْدَيهِمَا جَنَّتَيْنِ مِن أعْنَابٍ حَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كَأَنَّهُمَا جَنَّتَانِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنهُ شَيْئًا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 قال له صاحبه وهو يحابره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا 112. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك كنت ما شاء الله لا قبة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وبلدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من 119. ويغسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا 110. أو يصبح ماءها غمرا فلن تستطيع له فأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خامية وهي على عروشها بيعود يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينفق من دون الله وما كان انتصرا هنالك الولاية لله الحق ذا خير سبابا ذا خير عقبا لهم مثل الحياة الدنيا كما أنت سَلَمَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَعْتُهُ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهُ شِمَانٌ تَدْرُوهُ الرِّجَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا المان والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثبابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا فاعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نبعل لكم موعدا فوضع الكتاب فتَرَى الْرِّمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ فَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَا ذَا الْكِتَابِ لَا يُغَاضِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا إِحْصَاءَهَا وَمَجَدُ مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رب 119. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء 111. بئس من ظالمين بدلا 112. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلين وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءَ يَا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّنْ بَغَىٰ تَرَى الْمُرْسَلِينَ نَارًا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا ولقد صرفنا في هذا الغرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن إذ جاء وما يستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب أهلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 119. إنا جعلنا على قلوبهم أكمة أن يبقهوه وفي آذانهم مقرى وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا فردك الرسول الرحمة، لَهُمْ آخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَعْدُوْنَ يَجْدُوْنَ مِنْ دُونِهِ مَوْعِدًا وتلك القراء أهلك ما هم لم ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً وإذا قال موسى فاتاه لا أبحر حتى أبل ومج البحرين أو فَلَمَّا بَلَوَ مَجْمَعَ بِيْهِ مَا نَسِيَ حُوْتَهُ مَا فَتَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبَاتٍ فَلَمَّا جَوَزَ قَالَ لِفَنْتَهُ أَتَنَا وَدَأَمَالَ قَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا 129. فإنه نبغي فارتد على آثارهما قصصا مِنْ فوجدا عبدا من عبادنا 121. آتيناه رحمة من عندنا لَهُ من قال له أزهل أتبعك على أن تعلمن مما علمت عشدا. قال إنك لن تستطيع معي صدرا وكيف تصبر على ما لم تحيط به خدرا. قال ستهدني إن 111. إن شاء الله صادرا ولا أعصي لك أمرا 112. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحبث لك منه ذكرا إذا ركب في السفينة خربها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صدرا قال لا تآخني بما نسيت ولا يَقْنِي مِنْ أَنْ أَبِعَشْرًا فَأَنْقَلَقَ حَتَّى إِذَا لَغْيَاهُ لَا مَنْ ثَقَتَهُ قَالَ أَقَتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا مُكْرَهًا صَدَقَ الله العظيم Hatmi Şerif okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik